نتدارس في هذه الليلة طرفاً من سورة الجن وهذه كما بلغنا فضلت الشيخ وليد أنه آخر محضرة في هذا العام صح كده؟ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من شطا رجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجباً قل أوحي إلي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر من الله جل ثناؤه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا يخبر الناس بما كان من شأن الجن وما حدث منهم ذلك أنه استمع نفره من الجن إلى القرآن فقالوا بعد ما سمعوا هذا القرآن إنا سمعنا قرآن عجبا وهذا كما قال سبحانه وتعالى وَإِذْ صرفنا إِلَيْكَ نَفْرًا من الجن يَاسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ لأنه وَإِذْ صَرَفْنَ إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ وَقُلْ أُحْيَ أَلَيَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ خطاب عن استماع الجن للقرآن يفصل بعضه بعضه لما والأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن استمعوا إلى أي شيء استمعوا إلى القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا متى استمع هؤلاء الجن إلى القرآن؟ في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الجن ولم يكلمهم لي مطلع الحديث صحبة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الجن ولم يكلمهم إنما كان من شأنهم بدأ عبد الله بن عباس يبين متى استمع هؤلاء الجن إلى القرآن فقال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه إلى سوق عكاز سوق أكاظ هذا كان سوق سنوي وهذا السوق ليس كالأسواق التي نحن فيها الآن انما كان سوق تقام فيها صرادقات للأدباء والشعراء وعلية القوم يعني كان احتفالا ثنويا في هذا المكان يجتمع فيه العرب من أطراف الجزيرة كل يدلو بدلو الشاعر والأديب والصاحب القصص كل واحد عنده ملكة يأتي إلى هذا المكان ويبدأ كل واحد يستعرض ما عنده فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السوق رغبة أن يعرض أن يعرض أن يعرض هذا القرآن على الناس فيؤمنهم ويسلمهم لأن هذا المكان فيه أطراف للناس أطراف الجزيرة العربية هذا مبابي الدعوة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى سوق عكاثة فبينما هم في وادي اسمه وادي نخلة يصلون الفجر صد الفجر جاءت الشياطين فاستمعت إلى القرآن إبا هذا الوقت اللي استمعت في القرآن هناك أمر آخر ما هو السبب الذي حمل هؤلاء الجن أن يقصدوا مكان وادي نخلة ويستمعون القرآن إيه السبب الذي حملهم على ذلك أيضا في هذا الحديث حديث ابن عباسة في الصحيحين أن الجن صعدت إلى السماء كعادتها وأخذت الأماكن التي تسترق منه السماء فوجدت أن السماء ملئت حرصا من الملائكة وشهبا أرصدت وأعدت للانطلاق أي واحد يقرب من مكانه اللي كان يقعد فيه قبل كده يأتيه هذا الشهب فيقتله ويهلكه يعني ونحن نشبه مثلا عشان تبقى المعلومة تقرب للذهم تعرف قاعدة انطلاق الصواريخ في قواعد لانطلاق الصواريخ تبقى كل بلد عمل قواعد الصواريخ في أماكن مع أطراف المدينة كده بحيث أن هذه الصواريخ تنطلق أوتوماتيكي عندما تسمع زبزبات معينة لأي طائرات معادية تنطلق باتجاهها لوحدها كده وده اسمه يعني نظام الدفاع الصاروخي خلاص فوجدت الجن أن السماء ملئت ملائكة حرس جنود ملئت يحولون بين هذه الشياطين وبين أن يستمعوا إلى خبر السماء وأعدت هذه الشوب التي أجزاء من النجوم مرصدة التي اتصلت عليه تحراء على طول فلما حيل بينهم وبين خبر السماء رجع إلى قومهم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء فقال أهل الخبرة من الجن ما حيل بينكم بين خبر السماء إلا لأمر حدث في حكا حصلت فانطلقوا في الأرض فالتمسوا ما هذا الحدث فبدأت الجن تتناثر في أطراف الأرض يعيشين يشوفوا إيه الخبر الجديد الذي تسبب في هذا الحرص وفي هذه النجوم والشهب فانطلق نفر منهم نحو تهامة مكان اسمه تهامة فلما وجدوا النفس المصلي الفجر قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء اللي هو القرآن الذي سامعه من محمد عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بدأ يستمع استمعوا القرآن مرة واحدة بس يعني لم يسبق لهم أنهم سمعوا القرآن قبل ذلك سمعوا مرة واحدة بس فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من أول مرة سمعوه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا عجبا يعني عجيب والشيء العجيب هو الشيء المدهش العظيم مش معنى عجبا يعني عجبا من القول كأنه بعيد لكن من عجبا يعني إيه من شدة ما فيه من الفصاحة والبيان وما في أوامره ونواهيه وقصصه وأخباره بلغ ما لا يبلغه كلام القط فأصبح أمرا عجيبا ولذلك وإصرفني إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنسطوا فلما قضي يولوا إلى قومهم مذرقان يا قومنا إن سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ده معنى العجب أنهم لما نظر في القرآن فوجدوه وجدت من هذا القرآن قرآن عجيب أولاً من ناحية النظم والمعنى فهو معجز ما فيه من الأوامر والنواهي تنصلح به أحوال البلاد وينصلح بالعباد ويريت النظرة يريت الفهم الذي منى الله تعالى به على ملأ الجن يمنى الله به علينا وما سمع القرآن مرة أحدة فاستنبطوا كل هذه الاستنبطات من سماع مرة واحدة فقط وليس كأمثال الكثير ممن ينتسبوا إلى الإسلام يسمع القرآن بقاله ولا مفهمش أي حاجة لم يستنبت منه أي شيء أهو مجرد أنه مسلم ملتزم ماشي لكن لم يدخل إلى أعماق قلبي فهما جديدا لهذا الدين ولهذا القرآن ما نظرتش مثلاً إلى الأوامر التي أمر الله بها أمر بها لماذا؟ والنواهي لماذا أنهى الله عنها؟ القصص لماذا قصها الله؟ فالنظر والفهم هذه منا يمن الله بها على من أشياء وذي من دواعي أو من أسباب ثبات القلب على الإيمان أن أنت تفهم مراد القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجد سبحان الله العظيم عرف على طور أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد يعني يرشد إلى الحق إلى الحق فآمنا به إذن هؤلاء الجن أو الشياطين كانوا قبل ذلك كفار ولكنهم كانوا كفار على جهل بزاك الله خير كانوا كفار بسبب الجهل وهذا سيظهر في سياق الكلام ممكن واحد يبقى يعاد الدين ولكنه يعادي هذا الدين على جهل لأنه ما عارف حقيقة الدين فإذا عرض عليه الدين بطريقة صحيحة قبل الدين ودي مهمة الداعي أنت لما تجد واحد بينفر كده من الملتزمين بينفر من الملتحين ومنفر من المنقبات ممكن يكون هذا الذي ينفر لمرض في قلبه فهذا لن ينصرح إلا أن شاء الله لكن ممكن يكون واحد بينفر على جهل سمع كلام مش كويس عن الملتحين والمنتقبات فحسن الطريقة في الدعوة والإلقاء والبيان يكون سبباً في عدول المرء عن رأيه السيء إلى رأيه الحسن فقالوا إنا سمعنا قرآننا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به أول ما علموا أن هذا القرآن يهدي إلى الحق قالوا خلاص نحن صدقنا صدقنا بهذا القرآن أنه من الله ولن نشرك بعد ذلك بربنا أحدا لن ندعو من دونه أندادا كما كنا نفعل فآمنا به ولن ندعو من دونه فأم... قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا قد يكون فيه دلالة على أنهم كانوا قبل ذلك على الشرك ثم قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتقظ صاحبة ولا ولدا سبحان الله العظيم انظر إلى صيغة التعظيم التي صدرت من هؤلاء المخلوقات جد ربنا يعني عظمة ربنا وجلال ربنا سبحانه وتعالى ومعنى هذه الآية وأنه تعالى جد ربنا أنهم يقولون تعالى عظمة ربنا وتعالى جلال ربنا أن يكون له صحبة أو ولد كما نقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صحبة ولا ولده تعالت عظمة ربنا وتعالى جلال ربنا على أن تكون له صاحبة أو يكون له ولد لماذا؟ لأن الولد لا يكون إلا عن انتفاضة في الشهوة متى يأتي الولد؟ إذا أتى الرجل امرأة وهذا الإتيان إنما هو نقص في الرجل لأنه انتفاضة لشهوته فهذا نقص ولذلك تعالى ربنا وتعالى عن ذلك لأن الله عز لا ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه ووجود الشهوة نقص من أجل ذلك لا ينبغي أبدا أن ينسب إلى الله الولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدى شوفوا ليه تخيل المشهد تكاد السماء تتهطرني حتى انشق وتتزلزل الارض والجبال تتهد لمجرد انهم سمعوا ان اناسا قالوا اتخذ الرحمن ولدا هذا يدل لك على ان المساله عند هذه المخلوقات عظيمه جدا حتى الجمادات تؤثر فيها مثل هذه الدعاوى الكاذبه فعندما تنسب هذه الدعوة الكذبة إلى الله من هول هذه الكذبة على أسماع السامعين حتى من الجمدات تكادنة تذكر الأرض ولذلك قالت الجينو أنه تعالى جد ربنا ما اتغط صاحبة ولا ولد لأن هذا سب لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما شتمه إياي فقوله إن لي ولداً إذن الذي يدعي أن الله له ولد هذا يصب الله تبارك وتعالى معنى يصبه يعني ينتقص من صفاته لأن الولد لا يأتي إلا عن عجز في الشهوة والأمر الثاني أن الولد لا يأتي إلا عن عجز في المعونة لأن لماذا يحتاج إلى الولد؟ لأنه عنده نقص يريد أن يستكمل به هو قاعد يفكر الإنسان يعني يكون لولد عندما عشان لم يكبر يعينني عشان... مشعورش أن أنا عاجز عشان يبقاش غير أحسن مني ما كل دي من أزمام النقص أما الله تبارك وتعالى الذي له صفات الكمال المطلق فهو سبحانه وتعالى متعالن عن ذلك علو كبير وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط سمع المقارنة الإنسان لم يسمع الحق ويجعل مقارنة بن الحق الذي سمعه وبين الباطل الذي كان عليه نعم المقارنة يقول آه هذا الذي سمعته هو الحق إذن كان الذي أسمعه قبل ذلك باطل ولذلك قال وأنه كان يقول سفيهنا الجن صراحة عندهم حسن استماع وحسن فهم وحسن كلام وبيان في غاية العجب قالوا أنه كان يقول سفيهنا السفيه هو الإنسان القليل العقل الطائش قليل الفهم ضيق الإدراك دي كلمة السفيه ولذلك قول الله تعالى وَلَا تُؤْتُوا السُفَاءَ أَمْوَالَكُمْ مَا لَتِجَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا الذي لا يحسن الفهم ولا يحسن التصرف وأنه كان يقول سفي هنا على الله شطط الشطط معناه الكذب ولكن ليس أي كذب الافطراء الكبير أوي يعني هناك كذب هناك كذب كبيرا الذي يقول على الله كذبا وبهتانا عظيما السفهاء طب نتعلم ايه من المسألة دي نتعلم أن العقلاء العقلاء لا يقولون على الله ولا ينسبون إلى الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى إنما الذي ينسب الباطل إلى الله هم السفهاء اسمع إلى هذا الكلام قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام دي كانت الأشياء التي اتخذها أهل الشرك قربات يتقربون بإلى الله الوصيلة والحامل أنواع الإبليام ما جعل الله من بحيرة ولا وصلة ولا سئبة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون يبقى الذي يفتر الكذب على الله ليس عنده عقل اسبر علينا هذا. يعني ممكن إنسان يكون بيخترع الضرة اخترع الضرة ومتقدم كده في كل العلوم ولكنه ينسب إلى الله الولد هذا انسان ليس بعاقل والمراد نفي العقل هنا عقل الفهم عقل القلب مش عقل الاختراع فإذا نستفيد من قول الجن أن الذي يفتن الكذب على الله عندما هذا انسان سفيه لا عقل له وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططع وان ظنننا ان لن تقول الجن والانس على الله كذبا يعني ايه هؤلاء النفر من الجن صدقوا اقوامهم لانهم لم يظن ولم يحسبوا ابدا إن ممكن في مخلوق يتجرأ ويكذب على الله عمدا عشان كده صدقوهم ده بيعرفنا برده قضيه ثانيه الاجداد الذين ادعوا أن لله ولد الأبناء الذين جاءوا بعدهم قالوا بقولهم بناء على, بنا على حسن الظن يعني هؤلاء الأبناء أحسنوا الظن بآبائهم فاعتقدوا ما اعتقدوا وقالوا بما قالوا من أجل ذلك قالت الجن أن ظنن أي حسن أن لن تقول الجن الإنس والجن قبل ذلك على الله كذبا عشان كده صدقناه اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وهو بيعالك القضية دين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا أهل الكتاب لا تغلوا الغلوب والإطراء في عيسى ولا تغلوا في ذلكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا اللهم من الأجداد قبل كده ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل دي فيها لفت انتباه للأبناء أنك لا تتبع منهج الأجداد لأن هؤلاء الأجداد ممكن يكونوا من أهل الضلال فلا تتبع أهوأه هذا يعلمنا أن الإنسان ينبغي في حياته ألا يقتضي بالسلف إلا أن يكون سلفا صالحا على الحق لا يقتر بحزن الظن بأجداده وأقربائه وعائلة القديمة لا فيش الكلام ده إنما يحسن بك أن تحسن الظن بمن صار على طريق الله المستقيم عليك سلام الله وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا معظم الناس الان خاصه الذين يقولون أن لله ولد السبب الحقيقي في التزام بهذه العقيده الباطلة انهم يقولون يعني يعني معقول ابائنا واجدادنا واجدادنا واجدادنا كل دول على باطل لا يمكن ابدا شوف القضيه ازاي حسن الظن بايه الباطل وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان فريق من الإنس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون, يعوذون يعني إيه؟ يستعيذون يعني يستجيرون أنت لما تقول أعوذ بالله كلمة أعوذ بالله يعني أستجير بالله أحتمي بالله دي كلمة إيه؟ العيادة ولذلك الاستعادة تكون طلب الحماية من الشر وألوذ بالله هي طلب المعونة على الخير وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله استجير بالله هو الذي يحفظك ويعيذك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن سياق الآيات يدل على أنه كان هناك رجال من الإنس من بني آدم يستجيرون برجال من الجن كيف, كيف يعني كان هذا الأمر كما قال بعض أهل العلم من أهل التفسير كانت الجن تفرق من الإنس يعني الجن يخاف من الإنس فكانت الإنس إذا نزلوا واديا يعني هم سفرين ويريدون أن يستريحوا بالليل فإنزلوا وادي بدل من أن يذكروا الله تبارك وتعالى يقوم رجل من هؤلاء النفر ويقول نعوذ بسيد أهل هذا الوادي يعني يتكلم بصوت عالي حتى يسمع الجن يقول نحن نعوذ بسيد أهل هذا الوادي من الجن أن يمسنا الشر فوجدت الجن أن الإنس يستعيذون ويستجيرون بهم فتجرأوا عليهم يعني ما يكون واحد كايك بالتاني وبعدين يجد أن هذا الذي كان يخاف منه جاي يقوله ممكن تحميني هيتجرأ عليه فتجرأت الجن على الإنس فزادوهم رهقا رهقا قيل في معناها عدة معاني زادهم خوفا وفزعا وتغيانا وإثما كيف ذلك الجن من مصلحته ومن عادته شياطين بالذات أنهم يثيرون الرعب والخوف في قلوب بني أدب يعني الغاية العظمى عند الجن هو أن يبث الرعب في قلوب بني أدب ولكن الله تعالى أعطى لبني آدم أسلحة تهلك هؤلاء الجن ده الأصل فلما وجد الجن أن بني آدم يخافون منهم أكثر من خوفهم من بني آدم تجرأوا عليهم تجرأوا عليهم فماذا كانوا يفعلون يزيدوهم أشياء تزيدهم خوف ورعب كان الإنسان يخاف من الجن 10% فواجد الجن أن الإنس بيستعز به فبدأ يخوفه عشرين شوف تخيل الذي يلتج إلى الشياطين أو يستجد بالشياطين لابد أن يزيده طغيانا وعلى المعنى الآخر وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه مراهقة يعني الإنس لما استعاذ بالجن هذه الاستعاذة زادت الإنسان طغيان وإثم لأنه استعاذ بالمخلوق دون الخالق طيب نحن نتعلم ايه من المسألة دي؟ هذا الخبر الانشائي الذي جاء على لسان الجن بيعرفنا مسائل مهمة أو مسألة الساحر والساحرة الساحر بيقدم بعض القرابين للشياطين من أجل أن يستعين بهم ويستعيذ بهم صح كده؟ ظنا منه أن هؤلاء الجن أو الشياطين ينفعونهم يجلب عليهم الخير فتكون النتيجة المحتومة أن الجن تتسلط على الإنس تسلطا زائدا فتتسبب في إهلاكه وضياء علشان كده مفيش واحد أو واحدة ذهب إلى إنسان من السحراء عشان يطلع العفريت اللي عليه إلا ولابد لهذا الساحر أن يزيد هذا ال... الإنسان شر فوق شرًا ودي المسألة دائماً لأنني بوجهها ل... لبعض من يسأل إياك أن تذهب إلى أحد من الصحراء لأنني اعترضني بعض الأسئلة في مثل هذا الأمر فقد نصيحتي دائماً إياك أن تذهب إياك أن تذهبي لأن هذا الساحر وما بعه من الشياطين لا يمكن أبداً أن يتسبب لك أو لك في خير على الاطلاق. يعني ممكن تتخيل ان واحد عليه عفريت يذهب إلى ساحر السحر يطلع على العفريت من عليه؟ لا يمكن أبداً هل ممكن يعالج هذا الساحر الإنسان ويطردونه الشيطان عشان يبقى كويس؟ أبداً إنه ممكن يعطله بعض المسكنات الوقتية يخلي الجن اللي عليه مراد الجن اسكت شوية يروح الثاني شهر ولا حاجة ويرجع له بأسوأ وأزيد من مكان حتى يظل هذا الإنسان يتردد على السحر حتى يموت فدي مسألة نتعلمها من كلام الجن أنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا أنك تعلم ما من أحد يستعين بالجن أبدا ولا الشياطين إلا ولا بد أن يزيده إثماً وطغياناً قيب واحد يقول لك وده بيحصل وحاصل وموجود فلان ده مع جن مؤمن يعني لابس عليه جن مؤمن هل يجوز لنا إن أستعين بالجن المؤمن عشان أعالج بعض الناس ما دي مسألة مطروحة أولا الجن الذي يزعم أنه مؤمن لو أنه مؤمن حق ما تلبس به لأنه يكون بذلك ظالم ومتعدل حدود الله لأن الجن المؤمن يعلم أن له حدود من حدوده أنه لا يتلبس بجنس الآدمي لأنه سيتحكم في إنسان أمراه الله عزنا بخلاف ذلك زيك أنت تمام أنت إنسان مؤمن هل يجوز لك كمؤمن أنك تسخر الجن لحسابك يجوز لا يجوز حدود ربنا تنهاك عن ذلك كذلك الجن المؤمن لأنه في بعض الإخوة وبعض النساء يعني مثلا تصلت عليها واحدة من القاهرة زوجة تصل عليها وبعدين جابها لي المرأة دي عليها جن مؤمن مرأة مؤمنة بيتعالج من السحر ومن المس بشرط النساء فقط طبعا الأنواتك أن هذا كلام كذب وبهتان لأن هذا الذي تلبس بها إنما هو شيطان ليس مؤمن أبدا أو يكون حتى لو كان مؤمناً الله أعلم به يكون فاسق جاهد المهم أنه كان, فريق أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً لا يمكن لأحد أن يستعين بالجن أبداً إلا ويزيده رهقاً وظلماً والله يا جماعة أنا أعرف امرأة يعني تلبس بها جن أو جنية مؤمنة فكانت دائما يعني وعندها ميل لاهل السنه يعني كانت تسكن تسكن بجوار المسجدنا زمان في الخبص في منطقه الخبيص في التقوى فكانت دائما ياتي منها الخير وتحب السنيين يعني وتحب الشباب ويعني دائما عندها ميل للدين والله يعرض عليها ناس كثير جدا والله ما برئت حاله واحدة تعرضت لها ابدا انما هي كلها دعاوى وكلام يعني كلام باطل لا يستطيع هذا الجن أبداً لا يفعل أي شيء ومن استعاد بالجن أو استعان بالجن لن يزيده هذا الجن إلا تغياناً وظلماً وإثماً وتعباً فوق تعب وأنه كان الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحداً الذي حمل هؤلاء الشياطين على التمرد والعصيان وتعدي حدود الله ما هو السبب الحقيقي الذي حمل هؤلاء على هذا التمرد السبب ايه انهم لا يؤمنون بالبعث قضية الايمان بالبعث والحساب هي الحجل الوحيدة التي تحملك على الاستقام على امر الله الخوف من العقوبة صح ولذلك من اهم الاشياء التي ينبغي ان تتابع قلبك عليها مسألة ترصيخ العقيدة بالإيمان باليوم الآخر يوم الحساب لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه خشية من العذاب بعد الموت طب ها أمنع ليه أما إذا علم أنه سيحاسب على أعماله وسيجاز عليها يحمل هذا حملا أكيدا على الكف عن محارم الله صح يا جماعة المصح طبعا الجن أمثالنا تماما في كل شيء في كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث, بعث للثقلين بعث للإنس والجن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلك ويعذبون ويحاسبون وكل شيء هذا مخلوق جنسي جنسنا بالضبط لأن النبي لأنهم لو لم يكنوا كذلك لماذا أرسل أليهم الرسول النبي صلى الله عليه والجن كما سيئت الآن وبعدين هؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله به أمنوا بهذا القرآن وأمنوا بهذا الرسول هذا ذل على أن الرسول كان مبعوثاً إليهم صح؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مَنْ هُمَ الْعَلَمِينَ كل شيء إنس والجن طبعاً حتى في قول الله تعالى: "ولمن خاف مقام ربه جننتان" لم يطمثن انس قبلهم ما د ذلك الجن ان الجن هيخش الجنه وانهم ظنوا كما ظننتم ان لا الله احد يبقى الحامل الاساسي الذي يحمل الانسان على التمرد او العصيان هو عدم الايمان بالبعث وعدم الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا أي قصدنا السماء كما كنا نقصدها شوف تخيل حتى تعرف قدرة الله تبارك وتعالى صاروخ الفضاء الآن الذي يزعمون يعني أنه بلغ إلى القمر انظر إلى التجهيزات التي يجهزون بها هذا القمر هو هذا الصاروخ وانظر إلى تجهزات التي يتجهز بها سكان الفضاء عشان يطلع ويطلع في زمن قدئين وتكاليف قدئين وبعدين لما يوصل وموصلش للسهم غاية ما فيها وصل إلى كوكب من ضمن الكواكب اللي هي تحت السماء والمسافة التي بين هذا الكوكب ومن السماء لا يعلم مداه إلا الله بعيدة جدا ولكن انظر إلى قدرة الله في هذا الخلق الجن ممكن يصعد الجن ويصل إلى السماء الدنيا ولا يتأثر بالأكسجين ولا بالضغط العالي ولا بالطبقة الأذون ولا شيء بحاجة. يصعد صعودا بسرعة مذهلة ويصل إلى السماء ثم يسمع الملائكة ويهتتكلم بأمر لا ثم ينزل إلى الكاهر دبي وعرفنا حاجتين بيعرفك قدره الجن مقومة مقومة يعني مقومة مقومة. يعني الجن, الجن خلقهم الله مثلنا تماما خلقهم ليعبدوه مينة مينة. ازاي بس أول اتنين من الجن ذكروا أنثى مش إبليس مش إبليس إبليس ده كان ولد من الذرية مش ربنا قال إلا إبليس كان من الجن ففاسق عن أمر ربه فإبليس نفر من جملة الجن ففاسق عن أمر الله عزيزي الله خرج عن أمر الله ولكن الجن ذكروا أنثى كآدم وحواء كالمخلوقات الأسد والفيل وذكر وانثى تماما مثلنا تماما ما احنا نتطرق بقى لموضوع ابليس موضوع ثاني خارج عن نطاق الانما القصد ان الانس والان الجن بداوا من ذكر وانثى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون لان خلق الله الجن من اجل العباده زينا تماما ولذلك احنا عندنا شياطين ايضا من الذي اخبرك هم قالوا كده واصرفنا اليك نفرا من الجن فقالوا ان فاصرفنا اليك من الجن يستمعون فلما حضروه قال انصتوا فلما قضى يقال له الى قوم من قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يعني هم كانوا ايه كانوا يهود اصلا هؤلاء الجن كانوا من اليهود فكانوا امنوا بموسى عليه السلام أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم فالحاصل أن الجن يقصدون السماء ولهم مراصد ومواقع يستمعون فيها كلام الملائكة إزاي كلام ذا بيحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صهح مسلم اذا قضى الله الامر في السماء السماء سبعه وكل سماء فيها ملائكتها الخاصه بها الله امرا السماء تستمعه الملائكه التي في السماء السابعه فيتكلمون به فيسمعه الملائكه التي في السماء السادسه وهكذا الى ان ياتي الخبر الى ملائكه سماء الدنيا حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذا الأمر يأمر الله عز وجل مثلا يقضي الله أمرا مثلا يقوم حريق في مصنع كذا في بلدة كذا قضى الله عز وجل أن يحترق هذا المصنع فتتناقل ملائكة السماء أمر الله تبارك وتعالى بينهم حتى تأتي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به الجن له مرصد مكان يسمع الملائكة وهي تتحدث بهذا الخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي مسترق السمع وهم بعضهم فوق بعض حتى أن سوفيان رو الحديث يشبه باليد كده يعني عاملين كده يعني مسترق السمع كده فوق بعضهم فوق بعض فيسترق الشيطان الكلمة فيلقيها للذي يليه والذي يليه يلقي الذي يليه هكذا بسرعة فإما أن يصيبه الشهاب قبل أن يلقيها وإما أن يصيبه الشهاب بعد أن ألقاها فيأتي الشهاب أم جاي لمسترق السامع حرقه في الوقت ده يكون مسترق السامع ألقى الكلمة للذي بعده والذي بعده والذي بعده حتى يأتي الكاهن فيخبره شيئا من هذه الحقائق فيأتي هذا الكاهن فيزيد على هذه الكلمة مئة كذبة عرفت المطابق إزاي؟ ده الكاهن يكون له رئي من الجن له يقول له والله في مصنع سيحرق غدا في المكان الفلان وده خبر أكيد وأمر الله لا يتبدل فيأخذ الكاهن هذه الكلمة ويأتي بقى للناس ويقول لهم غدا المصنع الفلان هيتحرق قدوا بالكم ويقوم آيل مع هذه الكلمة من الصدق مئة كلمة من الكذ يأتي الناس غداً يتلاقوا المصنع يتحرق فعلاً يقول لك آه ده الراجل ده كلامه لا يقع على الأرض ما يخرش الميت يصدقوا من الكلمة التي قالها في المصنع ويصدقوا الميت كذباً أخرى فبهذا الأمر يتحول الناس من التوحيد إلى الشرك شفت الشياطين بتعمل إيه؟ حتى الشياطين لما بتأتي تنقل الكلمة ليس لا تقصد بنقل هذه الكلمة أنها تخبر الناس بالحقائق إنما الشياطين تقصد أن تضل الناس ده بيعرفنا قاعدة مهمة جدا لا يأتي للشيطان أو لا يأتي لبني أدم من الشيطان خير قط أبدا قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إن الشيطان كان الإنسان عدو المبين ظهر العدوة لا يمكن أبداً يأتيك من الشياطين إلا كل شر وكل قبيح وكل فسد يبقى أي انسان ينبغي أن يجعل بينه وبين الشياطين عداوة ظاهرة ولابد أن تعرف المنهج الذي يسير عليه الشيطان واحد عدو لك لابد أن تتعرف على طريقه ومنهجه حتى تخلف هذا الطريق يقول لك مين تقول له لا شمال لأن تعرفي مين ده باطل إيمين ده إنت لو مش يدخل الشيطان ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض يتبع كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل يضل عن إيه عن الحق فأنه يضله كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله نعم ويدي الى العذاب السعير يضل عن ايه اي لا بد يضل ما عن ماذا وطالما انه سيهدي الى العذاب السعير يبقى عن ايه يدل عن طريق النعيم فاي اتباع لخطوات الشيطان لا تحملك أو لا تصل بك الا الا, إلا النهايه المحتومه الشقاء في الدنيا والاخره فلا بد ان تجعل لنفسك منهجا تقاتل به الشياطين لا يمكن ابدا ان انت تحارب الشياطين الا بالعلم ما هو الغيب لا ليس هذا الغيب الغيب معناه أنك تخبر بالشيء قبل ان يقع بدون أسباب تصل إليه يعني إيه لو جاء طبيبي الآن طبيب او بلاش طبيب لو جاءت في النشرة الجوية غدا ستنخفض درجات الحرارة وستتساقط الثلوق على برصايد وجاء غدا انخفض درجات الحرارة وتساقطت الثلوق هذا غيب أو ليس غيب ليه مش غيب <تصفيق> إذن ده مش غيب ليه لأنه توصل إلى هذا العلم بأسباب صح كده إذن إذا توصلت إلى العلم الغيبي بأسباب لا يكونه غيبيا إنما الغيب هو أنك تعرف الشيء الغيبي بدون أسباب الكاهل لما يقول أنه بكرة هيحصل حريق جاب الكلام ده منين من الجن بسبب يبقى مش غيب يبقى توصل إلى هذه المعلومة عن طريق سبب يبقى ليس غيبة ما بالنسبة لو وصلوهم هم سيظلوا به ذلك لكن احنا عارفين الس... نجات منين فعشان كده كل يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرصا شديدا وشهبة وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يعني هم بيقولوا لأنفسهم نحن لا نعرف السبب الذي به كانت هذه الشوب هذه الحرص هل أراد الله أن ينزل عذابا على أهل الأرض؟ ام اراد الله بهم خيرا ولكن انظر الى التادب مع الله في الكلام واننا لا ندري اشر اريد ولم يقول اشر اراده الله باهل الارض فاهم للفرق اشر اريد بنيه للمجهول ولما جاء الخير قال ام اراد بهم ربهم ولم يقول ام اريد ولم يقول وأن لا ندر أشر أراده الله بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشد هذا من الأدب أنك لا تنسب الشر إلى الله أبدا وإبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني والذي هو يطعمني قال وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني ولم يقل وإذا أمرضني فويشفين نسب الخير لله ولم جاء للشر آه، نعم ولذلك كان من دعاء أن يقول في سبيل المسلم الخير إليك والشر ليس إليك والشر ليس إليك يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يقضي بشر على العباد حتى وإن كان ظاهر شر وشر بالنسبة لك لكن لا يقضي الله تعالى قضاء فيه شر محض للعباد تعالى الله عن ذلك يعني إذا قضى الله عزيزي العبد مثلاً أن يكسر ذراعه هي عقوبة من الله لهذا بسبب المعصير ظاهر هذا الأمر أنه شر ولكنه ليس شر المحضر ليه قد يكون شري من جانب لزبا للمكسور ولكن خير من جوانب أخرى أن لعله كما قال الله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فممكن يكون هذا العذاب أو هذا الشر من ناحية أنه سيكون سببا في هداية هذا الإنسان أو يكون كسر هذا الذراع سبب في كفه عن أخذ أموال الناس بالباطل أو هيكون مثلا كسر هذا الذراع سبب في أنه يقل تغيانه وظلمه هكذا فنسبة الشر لا ينبغي أن ينسب الشر إلى الله أبدا ولكن الشر ينسب إلى النفس ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن النفس وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني هو بيحكوه بيقوله إيه بقوله إحنا فينا الناس صالحين مؤمنة ومنا دون ذلك يعني غير ذلك أو أقل من الصالحين كنا ترائق قيدة ده. ترائق جمع طريقة يعني طرق والقيدة جمع قدة وهي الفكر والمنهك يعني احنا منا من الجن من أهل الصلاح ومنا من أهل الطلاح والفساد كل واحد له منهج الذي يسير عليه وده بيعرفنا أن الجن منهم الصالح ومنهم الطالح الطالح يسمى شياطين والصالح يسمى الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدنا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ظننا أي أيقنا أن الله لن يعجز لله إذا أرادنا الله بسوء فلن يعجز عن ذلك في أي مكان كنا يعني بيؤل أنفسهم تأكدنا أن الله قادر علينا في أي مكان إحنا فيه لن نستطيع أن نفر منه وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز وهرب لن نستطيع أن نفر منه في أي مكان أي مكان سنذهب إليه الله عز جل عالم بنا قادر علينا هذا الذي حملهم على الإيمان والاستقامة الخوف من العذاب قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لماذا؟ لأنه كما قال في آخر الآية إنه كان عليما قديراً الله لا يعجزه شيء لأن الله عالم بكل شيء لا يغيب عنه شيء والله لا يعجزه شيء لأنه قادر على كل شيء لا يسبقه شيء علم تام وقدرة تامة لذلك الله تعالى حاشاه لا يعتليه عجز بحال من الأحوال لأنه أحاط علم بكل شيء وقدرة على كل شيء وأن ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الذي يؤمن بالله ويعمل الصالحات لا يخاف من الله أن ينقصه أجره البخص اللي هو النقص فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة لا يبخسك الله شيء ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خرد أتينا بها وكفى بنا حاسبين إياك أن تظن أي عمل تعمله صالح ولو كان مثل ظرة الطراب أنت عارف أنت لما بيجي ضوء الشمس ما يخش ضوء الشمس بالشباك فلو نظرت في ضوء الشمس تجد أن فيه ظرات ضئيلة جدا لا ترى إلا في هذا الموطن شفناها في البيوت أكيد من يعمل أي عمل ولو كان مثل هذه الظرة يجده موجودا مكتوبا وسيجير زي الله به. وإن كان مثقال حبة من خرض أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهق لا يخاف أن الله تعالى يظلمه فينقصه من حقه ولا يخاف من الله أن يأتي بسيئات غيره فيضعه عليه الرهق هنا بمعنى زيادة الإثم والتعرق فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهق وأن منا المسلمون ومنا القاصطون القاصط هو الظالم المتعدي بخلاف المقصط المقصط يعني العدل أما القاصط الظالم وأن منا القاصطون وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحره رشد المسلم هو الذي تحرى يعني تفقد واختارت طريق الصواب وأما القاصطون أي الظالمون فكانوا لجهنم حطب يبقى الجن يخشوا النارة ما يخشوش يخشوا النارة هو يبقى الجن سيكون حطب جهنم تخيل أن جهنم عياذا بالله حطبها الخشب بتاعها يعني الإنس والجن والصخور فاتقوا النار لا توقودها الناس والحجاره وفي هذه الايه واما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا عيذا بالله الله عز وجل نساله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الاخره سبحانه الله واما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء انغدق هذا كلام الله تعالى كل الخطاب نقل لكلام الجن الذي ها الان الله تعالى وان لو على الطريقه يعني لو أن أهل الجن أو أهل الشرك استقاموا على طريق الحق لفاتح الله عليهم أبواب الرزق لأسقينهم ماءا غدقا ماءا كثيرا يقول أهل العلم أن هذه الآية كناية عن سعة الأرزاق والخطاب لطائفة من الناس كانت غاية أمانيهم وجود الماء الخطاب كان المشركين والمشركونة حياتهم كلها كانت تقوم على المياه فالمكان الذي يوجد فيه كثير, كثير ماء أفضل عندهم من البطرول والذهب يعملوا بالذهب طالما فيش مية لذلك خاطبهم الله عز وجل بما يحبون نحن الآن لو خطبنا بهذا الخطاب وأن لو استقاموا على طريقة لأسقينهم ماء الغضاء ممكن من نلتفتش لها قوي إنه ممكن نلتفت لفتحنا عليهم آبار البطرول صاحبا صاحبا فالخطاب يأتيك بما ينفعك في الحاضر فخاطب الله آل الشرك وقالوا استقاموا على الطريقة يعني لو أنهم لزموا التقوى والإيمان لفتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وأسقيناهم ماءا غضقا عذبا زلولا كثيرا هذه الآية تشبه آيات في كتاب الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرانا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرانا ويزدكم قوة إلى قوتكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسن لأجل المسمى فالاستقامة على, طريق على أمر الله سبب في استجلاب الرزق لأن هناك حديث وإن كان في إسناده ضعف لكن المعنى قوي وصحيح إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وعلى الخلاف إن العبد لا يرزق الرزق بسبب الطاعة ويشهد لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يشتك إليه فقال يا رسول الله إن لي أخا عاكم في المسجد يلزم الصلاة والإعبادة والمسجد قال من يعوله؟ قال أنا قال لعلك ترزق به يعني هذا الذي يعمل لعل الله يسوق له الرزق بسبب, بسبب أخيه الذي في المسجد يصلي ويتعبد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم صح كده؟ ف وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغذق لنفتنهم فيه حتى لكي تعرف قيمة الدنيا حتى لو فتح الله عليك الدنيا إنما يفتح عليك ليختبرك برضه تأيش في نعيم إزاي يعني يعطيك الله عز وجل أموال طائلة وإنت تعرف الأموال دي أولا أعطاك الله إياها ليختبرك ثم يسألك ويحزبك هتبقى حتى تصرفتك بحظر لو قلت أكل وحسيت النهاردة أن أنت مزرف هتظلت تستغفر الله لو شربت النهاردة وحسيت أن مزرف هتستغفر الله لو طلعت رحلة وأنفقت فلوس هتستغفر الله هذا الفرق بين الدنيا والأخ أن الدنيا حتى مهما كثر خيرها فأنت مسؤول أما الجنة فإن الله يرزق في الجنة عباده بغير حساب وقال له استقاموا على طريقة لأسقينهم ماء غلق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الذي يعرض عن ذكر الله وذكر المراد هنا القرآن الذي يعرض عن القرآن إيمانا تصديقا وتلاوة وفهما وعملا ودعوة الذي يعرض عن القرآن بهذا يسلكه عذابا صعدا يعني يدخله عذابا شديدا فضيعا عياذا بالله فالذي يريد أن ينجو من عذاب الله لابد أن يستمسك بالقرآن وده نصحتي دايماً اجعل القرآن هذا كمثل الدم الذي يجري في عروقك ده صديقك الذي لا يفارقك أبداً مش يبقى لك ورد كل أسبوع تقرأ قرآن أو ترجعه من السنة القرآن هذا هو سبب الحياة الحقيقية سبب الحياة الحقيقية قال الله تعالى ولكن جعلناه نوراً نهدي بهم النشاء من عبادنا أنت في كل خطوة من خطواتك تحتاج فيها إلى نور حتى تبصر الطريق فلابد أن يكون القرآن هو دليلك هو صاحبك هو ملازمك مصحبك لازم يكون في جيبك لازم يكون مصحبك في جيبك دي مش, مش من التنفلات يعني وانت بتنتظر وإنت تجالس في التكس تفتح المصحب وتقرأ لك ثلاثة أربع آيات وتعلم علامة وتحطه وانت بتعد المعدية رمع ساعة وعشر دقايق تقال لك ربع وانت جالس منتظر صديقك تفتح تقرأك عشر آيات وانت وقت بتعمل اي حاجة اي فترة اثناء النهار منتظر اي حاجة تختلس كده انت دخلت المسجر صليت السنة ولسه ما قامش الصلاة تفتح المصحف حتى لا تقرأ اي دين لان القرآن انا بنصحكم نصيحة لوجه الله الذي يريد النجاة يستمسك بالقرآن تلاوة فإن قراءة القرآن تلين القلب لذكر الله فإذا لان قلبك لذكر الله كل ما بعد ذلك سهل النسير أما إذا طرقت قراءة القرآن يصيب قلبك القسوة فإذا أصاب قلبك القسوة لا تجد نفسك تستمر في طلب العلم ولا تجد نفسك تتعز بمواعد الخلق ولا تجد في نفسك قوة أنك تنتهي عن المحرمات وستجد أنك نفسك أنك ضعيف في غض البصر وستجد أن الصلاة ثقيلة عليك وستجد ان الخشوع بينك وبينه مفاوز كل هذا بسبب هجر القرآن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب القرآن فعلاً لم يكون مكررة إدعاء يعني نسأل الله أن يرزقنا حبه ويرزقنا التلذذ بتلاوته وسماعه وأن يجعله لنا قائدا يقودنا إلى رحمة الله وإلى جنة الخلد وسعادة الدنيا إنه سبحانه وتعالى الموفق إلى كل خير طبعا دي كان آخر, آخر محاضرة طبعاً لم نستطع أن نستكمل باقي الصورة عشان إخواننا يعني شكلهم يعني نيمين إلا ما رحم ربك وقالين ما فلو طولنا بعد كده هينعسوا وهنسمع لهم غطيط فنكتفي بهذا مش هخيره خلاص كل طبعا حتى الاسئله كلها كالتالي سؤال خمسه اسئله <تصفيق> <تصفيق> كل سؤال ب10 درجات السؤال بينقسم الى ا وب ألف ا من قوله كده تعالى كذا إلى قوله كذا خلاص هذا عشان الحفظ السؤال الثالث ما المراد بقوله سبحانه وتعالى كذا وكذا الآية الفلانية وهل لها سبب نزول وهل فيها أحاديث تقويها أمر الثالث ما معنى هذه الكلمات الكلمات قوله كذا رهقا يعني ايه مثلاً؟, مثلا تبارك يعني ايه مثلا ها خمس أسئلة كل سؤال ألفوا بيه جمعاً هذا من أحضر من أول ما أخذنا الغية ما انتهينا الغية الآن واخد بالك هيجيلك سؤال في صورة الجم هذا سؤال هنا صورة الجيم اللي خدنا نرى من أسؤال محبز. محبز. محبز. نعم الحفزة والذي نحن أخذناها من صورة تبارك هيجيلك سؤال أكمل من قوله كذا إلى قوله كذا في أي صورة بقى هيجيلك كل خمس أسئلة في خمس صور ايه سؤال اكيد ان شاء الله يجي لك السؤال نعم ايه ده انت تذاكر مش دماغك مش دماغك قدامك هو بيقولوا ان شاء الله هجيب لكم امتحان المنصب حضراتكم في الدور التاني في قرين واحد من الجن اه رجل ايوه الجن ده الجن ده الجن ده اسم عام لمخلوق قدر اه بسم الله أتعرض أتعرض؟ لا ده القرين من الجن ده مش من الجن ده مهمته انه يضللك ويوسوس لك بالباطل اه يعني قاعد طول النهار يوسوس ما هو ده الشيطان ما القرين لك من الجنة إيه؟ قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضك الشيطان ده قرين لك قال قرينه ربنا ما أضللتم ولكن كان ربنا ما أغويته ولكن كان في ظلان بعيد فالقرين من الجنة من الشيطان بيوسوس لك يقول لك وانت ماشي كده مثلا انت هتروح الجلسة النهاردة لين يقل له هجي يعني ما تروح الدرس ده خليك في البيت وفي آخر اللي انت حانم أروح. ما ده وسوسها؟ ها يجيلك بس وانت بتصلي الفجر يقولك يا نام لسه امامك ليل طويل نام شويه يقولك مثلا انت هتطلق لحيتك ليه طب مش عارف تطلق لحيه الناس اللي قاعدين بيتكلموا على اصحاب اللي حبش عارف يا عمي سيبها هو بعدين قدام شويه مثلا مش هقول لك كفايه قوي إن عرفت سؤال اهوت سؤال من صوره يعني يا جماعه صعب ان انت تقعد اسبوعين طب انا اسالك سؤال اخر يعني انت ساب المدار كله وجاي في اخر الايام تذاكر ما عندكش حاجه فيها العزيز احنا فيها لما خدت مثلا صوره الجن الوقت لا المساله مساله لو انت مثلا تخيل على مدار اسبوع كامل مثلا بقى مش هعمل كده انا مش هعمل كده عشان تذاكر اصلا ها ايه؟ أسأل فاتت له و ده و دول هما كام صوره ونون صح؟ والحقه والمعارج ونوح والجن مش دي ست خلاص يا عم هجيب لك منهم خمس صور منهم صوره الجن يبقى في واحده وبعدين من ادريك ممكن يكون سؤال اجيب لك فيه مش شرط صوره انت كل صوره بسال ده ممكن اجيب لك أه أه معنى كلمه في صوره في سؤال ثاني يعني اذاكر السته صور معنى صح <تصفيق> حدد مش انا مش نحدد صراحه عارف ليه هتاكر خمس صور من سته طب والصوره الثانيه دي صعبه لا، لا، لا <تصفيق> ليه ما هو خمس صور حدد. حدد. يعني في حد ما هوش حافظ جزء تبارك في حد حافظ مش عارف جوز تبارك؟ عارف معقول؟ لا بصراحه هو المشكله احنا بنشوف ورقه الاسئله بتسقع هو ما يعرفش لا حضرتك عطيتني حاجه ايه؟ ايه ايه <رأيك>؟ ايه <تصفيق> يعني انا والله شايف المساله سهله جدا يعني. مش اسباب النزول يا حبيبي يعني. احنا خدنا كل صور ده سبب نزول بيا سيدي مش هقيم لك سبب النزول ايه تاني أكمل هي اكمل المعنى ومعنى المعنى الكلمات معنى الكلمات المعنى وما معنى قوله سبحانه وتعالى كذا بس سهلة دي ما هو اصلا كل صورة كل سؤال يبقى فيه صورة ايا ح... ح... ح... من صورة انا ما قلتش كده انا قلت الجن بس اه انا سألك سؤال هو المفترض يا أخي الفاضل أن أنت على الأقل لازم تكون حافظ جلسة تبارك ده لازم تكون حافظه يعني ما هلسه يقول أننا نتكلم عن القرآن يعني أنا سأل سؤال بي خلينا أقلقيا أنت الآن ربنا وفقك ودرست هذا العلم في... طيب أنت لو نسيت الصورة هتفتكر العلم ما هو إيه اللي يذكرك بال... بالعلم الآيات وبعدين أنا شايف يا جماعة ما يصحش أبدا إن أنت بقى رجل ملتز ومتش حافظ جلسة تبارك أنا أهديك مثال أنت لو قمت الآن تريد أن تصلي ركعتين نزل بك كرب وعايز تصلي ركعتين في جوف الليل تستخفر ربك وتتضرر هتصلي بإيه هتصلي بإيه صليت مرة بالمدثر والمزمر خلاص حفظينه واليوم الثاني والثالث فإذن أنا عايز أقول لك أنا عايز أقول لك أن أنت أنت محتاج لحفظ القرآن لسبب انك لن تستطيع ان تقوم الليل الا بالقران ما انتش حافظ كلمه عمرك ما تقوم الليل تقوم بالليل ازاي <تسؤال> <تسؤال> <تسؤال> <تسؤال> <تسؤال> <تسؤال> <تسؤال> أنا والله انا شايف الشرح اللي احنا قلناه انت لو ركزت وانت قاعد تحفظ الآيات أي والله العظيم يعني كل اوحي لنا سيدنا البرجين ان انت مع الفهم والشرح لازم تكون حافظ الايهات ودائهم انا متاكد لو انت قمت الان 10 دقايق بالظبط هتحفظ ال 15 ايه اللي دول 10 ايات ها ازاي ان كلمه الايه 17 شويه بعد ها الايه 17 أه؟ 17 آه. أتمنى أتمنى حتى اللي ما يا جماعه يحفظ الايات ديت انت لو من هنا ان شاء الله تعالى لغايه الامتحان بعيد المذاكره حفظت كلهم 10 ايات طيب لكن انا شايفها انها كبيره قوي نتعلم نت العلم وتعلم التفسير ما تش حافظ القران انا شايف انها كبيره بل انا انا بقوم المفروض اللي يخش المعهد لازم يكون حافظ اي حاجه ثلاث اجزاء بخاره لان ان شاء الله تعالى طيب بالمناسبه ده شرط هيتحط السنه الجايه ان شاء الله اللي هيتقدم في المعهد لابد ان يكون حافظا للجوزين على الاقل تبارك وعمه اللي هو هي... <تصفيق> الله يبارك الله وبركاته لا مش عضو مجلس اداره ده انا رئيس لجنه الدعوه عشان تاخد <تصفيق> بالك بس يعني مجلس اداره عضو مجلس اداره كان زمان كان قديم دلوقتي هتصلك بدعوه <تصفيق> يعني هحط شروط مع الشيخ وليد لو ودي جزء عم وتبارك السنه الجايه عشان يبقى في ثمره يعني ولا بلاش الشرط صعب يعني جزء عم متبارك معقول مش خلاص لا مش لازم يعني دلوقتي لما اقول لك مثلا كلمه رهقه يعني ايه رهقه ارسال البيان سؤال يعني ايه رهقه مش موجود معنى احنا قلت لنا في الشرح الايات راهقا مردين وانه كانوا رجالا من الانسي يعوذون برجال من الانسي فزادوهم راهقا راهقا يعني ايه ظلما وتغيانا صح ومن يعرض عن ذكرى بي يسنوك لا والاية الاخرى ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسم ولا راهقا راهقا يعني ايه التانية تعبا بزيادة الاث ان شاء الله ابشر طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرفق في شيء إلا زانا ولا ينزم شيء إلا شانا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي أمر الأمور أمتي فرافق بهم فارفق بهم ومن ولي أمر الأمور أمتي فشدد عليهم فاشدد عليهم فضلا لا استكمل على طول زي, زي الإمام مثلا إمام اللي بيقرأ في القرآن في الصلاة الجهرية بيستعيذ بالله عز وجل بعد أن يقرأ الفتاحة والصورة بعد أن يركع وزجل طب لا يقوم من ركعة هل يستعيذ أم لا خلاف بين أهل العلم ولكن لو أنك استمررت على خلاص جائز إن شاء الله <تصفيق> خلاص لكن لا لا لا ليس. الراجح الاستعادة فقط الله يكبر. أكمل ومعاني الكلمات وما الآية